اللهم صل على علي ابن موسى رضى المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من خوفنا ومن تحت الثرايا السديق الشهيد صلاةً كثيرةً ثامةً ذاكيةً متواصلةً متواطرةً متراد أقبل ما سليت على أحد من أوليان